أنا الهدي محمد صلى الله عليه وسلم أشعر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة طلالة وكل ضلالة نار ثم أما بعد إخوتي الكرام نبتلئ بالتسيير أعوذ بالله الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موتا قلنا لا تخف إنك أنت وَالْقِيَ مَا فِيهِ كَتَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا أُون وَمُوسَى قالَا آممَتُمْ لَهُ قَبَلَ أَن آذَنَ لكُمْ إِهُ لَ بُِكُم الَّذ عَمَكُمُْتح فَل أُقَِّ عَأَدِيَكُم وَأَْضُلَكُمْ لِنْ سِلَاتِ وَلَ أُصَلِّبََّكُم فِي جُذُوَع النَّخُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبَقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا كَالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضِيْا أَنْقَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِيْ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدل تجري تحتنا الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى د شي <experiences> ايش هذا نفس الشيء اصلا هذا وهذا الشيء توقفنا عند قوله جل في علا فاوجه سدينه نفسه خيفه موسى قلنا هذا خوف الجبلي لا يحسب الا عليه المال ولا يخدع فيه قبل ايمانه خوف موسى عليه السلام يعني خشيه مما يعني راى لأن هذا ينطلي على كثير من العوان والأغمار فهو يخشى عليهم إيمان, إيمان على إيمان الناس ولذلك جاءت الخشية الرجفة لكن طمأنه رب في هذا الباب عندما قال فأوجست في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك انت الأعلى وخفنا معها على المسائل العقدية نعم سؤال مستعدل طيب عفوا أنا آسف كونوا معي أيها نعم تكلمنا عن قوله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وهذه معية الله دل فعلا وفي قوله قلنا لا تخف نعم هذه ثمانية القلب التي احتاجها كل مؤمن ومعية الله دل فعلا معية التوفيق والتزديد والنصر والتأييد هيدا الله الرسول الى ذلك قال قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك وهنا عندما حدثت الرفه موسى عليه السلام امر الله الرسول أن يلقي ما في يمينه ليرى المعجزه البهره القاهره التي علمتها من جميع الناس ولكن كثير من من يجحد بايات الله دلى دلى في علا يركب هوا ولا انصاع ولا انقاد للحق الذي يظهر امامهم والقينا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ويقول الكيد السحر أيضا فقال وألقي في يمينك يعني الق العصر وألقي ما في يمينك أيضا فيها إشارة مسألة في الخير مهمة جدا مسألة اليمين وفضل اليمين على غيرها وأن التقديم تقديم اليمين يقدم اليمين على, على كل شيء يقدم اليمين على كل شيء في إلا في الأدلة او في الخصوصيات التي, التي جاءت بالعثار على ذلك كالسواك وكالكلام سيقدم فيها الكبير باقي الأمور يقدم فيها اليمين كبير صغير يقدم فيها اليمين شوف قال وألق في يمينك أنه كان يأخذها بيمينه وألق في يمينك تلقف ما صنعه يعني تلتقن ما صنعه وتبتلع ما صنعه وكان كثير من الحبال والعصي التي على ظهرها تحولت إلى حيات فلما ألقى عصاه كانت حية باهرة يعني يقال أنها صارت تنين فابتلعت الجميع تلقت ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر يعني الذي صنعه كيد ساحر أضف الكيد للساحر للفاعل وفي قرار أخرى كيد سحر وهذا حق أن السحر له كيد مقنع على أساس تأثير السحر على الناس وقوله كيد ساحر كيد ساحر هذه أيضا فيها القوة في الإضافة إلى فعل السحر وفيها دلالة واضحة جدا فيها دلالة واضحة جدا على أن مسألة السحر أنها لها تأثير وأيضا أن السحر عند راهدة فعلها لا يفلح وأن كيده لا يدوم بل كيده يزول إنما صنعوا كيد السحر يعني أقصى ما فيها سحر عائل الناس حتى لو كان السحر الذي يؤثر فما هو الا اختق فلن تعلو قدرك يظل ذلك إنما صنعه كيد ساحر انما صنعه كيد سحر قال ولا يفلح الساحر حيث ات ولا يفلح الساحر حيث ات فيها دلاله واضحه جدا على كفر ترك كفر فاعل السحر على طول جمهور اهل العلم لانهم قالوا عدم الفلاح معناها البوار ومعناها الخلود في الخسران قال ولا يفلح الساحر حيث, حيث أتى لا في الدنيا ولا, ولا في الأخير فدلل واضحة بدا على ما قاله الجمهور بأن الساحر يكفر وعضده على ذلك بقول الله دلت وعلا واتبعوا ما تطلق الشياطين على ملك سليمان أو ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هذه علة, هذه علة كفرهم ففي قول هنا ولا الساحر حيث أتى كما قلنا قال العلماء بأن السحر كافر والسحر كفر والإمام الشفعي قال بذلك لكنه فصل قال ينظر في السحر إن كان السحر هو التخيل وسرقة أعين الناس أو سحر عين الناس لا يكفر بذلك أما إذا كان فيها خوارق العادات الحق وهذه لا يمكن أن تكون له إلا بما قدم كفرا للجن لأن الجن هو الذي يعطيه خوارق العادات هذه لكن هذه لا تكون الا الا قدم دينه الا اذا قدم دينه كما يحدث مع كثير من الصحره أو الخلاء او تراه يدوس باقدامه على كثير من يعني الورق مكتوب هذا كله من اجل ان يفعل له الجني بعض الخوارق فهذا حقا هو الكفر وهو قال به جميع الرماله لكن جاءت مسألة خفه اليد وسحر اعين الناس فالحق انه ليس, ليس, ليس لكنه كبير من كباب لكنه كبير من كباب ولانه وسيله للغره ولانه وسيله للغره وكل وسيلة تصل للمقصد تاخذ حكمه كل وسيله تصل للمقصد تاخذ حكمه نعم قال حيث حيث أتى وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لو تأثر لو ظهر أثر فإنه, فإنه, لا فإنه لا يستدين لقول الله على ولا يفلحه ولذلك أي مسحور يعلم أنه بأقل ما يكون من يعني بعض المواظبة على القراءة وعلى الأذكار إلا وارفع الله عنه هذا الهدن عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته وسامحونا على تأخير في قال ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فألقي السحرة سجدا قلنا قبل ذلك بأن السحراء قد تعقدوا على أنه لو ظهر أن الحق مع موسى يتبعونه وكانوا صادقين لذلك وفق الله السحرة إلى القياد والانصياع لموسى عليه السلام عندما رأوا الآية القاهرة البهرة لا رد لها بحال من أحوال العلم حقا أنها من الله دل في علاه وعلم أنه ليس من السحر ذلك اتبع موسى وانقادوا وهم تعاقدوا على ذلك هم تعاقدوا على ذلك لا. قال فألقي السحر سجدا قالوا آمنا برب هارونا موسى الحق فأنهم حتى وإن كانوا قد واجدوا وراءه الآية البهرة القاهرة الظاهرة فتأثروا بها فأتوا بما عليهم إيمانا اتباعا فإنه التهديد والوعيد الأكيد الذي قد هدد به فرعون لو قطعنا إيدياكم ورجوعكم من خلاف وكان صادقا فيما قال وعازما عليه يؤخرهم عن ذلك لكننا أن نقول هناك أمور الأمر الأول أنه ما كان هناك يعني في الأمم السابقة مسألة الإكراه والأرض به والأمر الثاني بأن الله قد أظهر لهم عند سجودهم وانقيادهم كافأهم بأن رأوا في الجنة وهنا يباع الغار والنفيس من أجل هذه المنازل فرأوا منازلهم من الجنة فلذلك لم يعبأوا بكلام فرعون ولا بتهديد في العون فألقي الصحرة في سجدا في هذا لا وضع جدا أيضا على مسألة الخيامة المريد ألا وهي بأنه إذا كان الأمر على فزع أو كان الأمر على نعمة فلابد للإنسان أن يسارع في شكر الله جلاله وشكر الله يظهر في مسألة السجود said that the Prophet, peace be upon him, told him that Allah will pray upon whoever prays upon him 10, he prostrated to Allah, grateful. And Abu Bakr وأيضا قال النبي السلام عن الكسوف وكسوف إنهما لا يكسفاني لموت أحد مرار الحياة إذا رأيتم ذلك قال فتزعوا إلى الصلاة والسجود الصلاة والسجود صلاة فألقيت سحرة عندما رأوا الآية القاهرة البهيرة الظاهرة جدا في وضح النهار فألقي السحر بسجد يعني اقتنعوا وعلموا أن الحق مع موسى عليه السلام وأثرت فيهم هذه المعجزة فألقي السحر بسجد قالوا آمنا برب هارونا وموسى هنا ما في أي لفة في تقديم هارون على موسى الا الا, إلا سنثق فقط في التمام كل اه فقلت يا صحابه والسجاده قالوا امننا برب هارون وموسى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه قالوا امننا برب هارون وموسى وهنا الايمان جاء بعد عمق النظر في هذه الآية القاهرة الباهرة فيثبت الإيمان في القلوب كان إيمانا حقا وكان إيمانا رصقا فألقي السحرات السجد قالوا آمنا برب هارون وموسى قال في العون قال آمنتم له قبل أن آدم لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهذه لفتة عقضية عند أهل العقائل في هذا الباب مهمة جدا منها في قوله آمنتم له في, في, في, في سورة العراف قال إيش قال امنتم بي ماذا يا حبيبي في الهاتف الآن. ما الفرق بين امنتم, أمنتم بي وامنتم لي له في قول فرعون وكيف الاختلاف في القصتين مع انها واحدة والواقع واحدة واحده ماذا بينه ما, فوق. فوق جديد. فوق جديد. فوق جديد. فوق. ما قلب جديد واستعيدا جيدا وتملك جديدا واستعيدا أيضا لكن لا يشغلوا عما نحن فيه اريد الرجال وكيف تختلف لم اختلاف الالفاظ في القصتين والواقعة واحده الواقعة واحده هات العصا هات العصا هات العصا هات العصا هذا حديده يا حبيبي مش ممكن يعني ممكن انه حلو قوي لا هذا خلاص هذا هو, هو. هو. هو. هو. لا بد من شد عليك هاده. عليكم السلام وبركاته امين احسن الله عليكم اريد اجابة منكم ايضا لا اجتما توقف على ماجد ماجد طبعا يعني الذي يقتل ألا ألا, الا الا يأكل صح لا لا. طيب اذا اجب اريد اجابة منكم ايضا القصة واحدة ووقع واحدة قال امنتم به في العراق قال أمنتم له أنا طبعا تابد إجابات هنا أنا أعرف لأن أنا قد شرحت لهم هذه المسألة عقضية من أهمية المكان أمنتم له, بما أمنتم له بما فعل أمنتم بما جاء وبلد هذه الفصاحة في الكلام السر أنا أتكلم على المسألة عقضية أنت أبلغ المرأة ما أدري هل درست معنى عقيدة أم لا لكن لو درست معنى عقيدة لعلنتها سريعا لأسيان أكثر إيمان الثلاث دقائق حب هذا ازعجني جدا منك ازعجني منك جدا جدا قف وتريث وروي في الامر وتراجع وافكر ستجد ستتجد الاجابه اللي شرحناها في كتاب الايمان اكثر من مره لا لا لا هاتت اعرف الجزء ده سورة الأعراف المصحف عندك اقرا الآيات في سورة الأعراف سابق ولا تعرفون امم <تصفيق> <تصفيق> أين انا ابحث عن الاجابه هذا ازعجني هذا ازعجني حقا هذا ازعجني حقا حبيبكم ربي اين الاجابه وين, وين يا شيخ قالوا امننا برب العالمين رب موسى هارون فقال فرعون امنتم بي قبل ان لكم فقع الحق ووطن ما كانوا يعملون فغرب هناك وانقلبوا الصغرين والقياس صحر والسائدين قالوا آمنا برب العالم رب موسى قال في العالم آمنتم به قبل أن آدمكم إن هذا لم يكن في المدينة لتخرجوا منها أهلها نعم. ألا أظهر ما أكتب ما أكتب لا ما ظهر شيء عندي ما ظهر شيء عندي اين قال امنتم له ابما فقلت هذا ليس منه نعم هنا قال امنتم بي اي له نعم هذه الاجابه نعم هذه هي الاجابه لا بد ان نفهم في هذا الباب وهي مساله ترطيبيه من الاهميه بمكان هو قال لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم هم لما, لما آمنوا بموسى عليه السلام كان الإيمان الذي استقر في القلب لابد أن يكون له ترجمة في الفعل في الواقع فصار بعد الإيمان به وعلموا أن هذه القضية قضية حق وعلموا أن هذه الآية آية عظيمة قاهرة باهرة آمنوا بها وصدقوا بحل القلب فخروا سجد لا يكون الإيمان له إلا بعد الإيمان به لا يكون الإيمان له إلا بعد الإيمان به ففي الأعراف كان الإيمان به هو قال له قال له آمنتم به, يعني أنتم آمنتم به صدقتم أن آية وآمنتم له بعدما صدقتم كان الأمر ظاهرا بأنكم قد سجدتم وإلا لو لم يقولوا آمنوا برب الله هارون وموسى وإلا لو كانوا آمنوا وصدقوا بالقلب وسكتوا ولم ينقادوا هل يعتد بإيمانهم لا يعتد فاليمان الايمان بالله يستلزم الايمان لله ان كان بالله يستلزم الايمان لله الايمان, الإيمان لله به نعم والسلف أيضا رجع الحمد لله وأتى بما نظن أنه يأتي به جيد لذلك الله خليه يعني تعدي بالباء عن التصديق وتعدي بالنقيات وهذا صحيح فإذن هنا لما قال له أمنتم له أمنتم له يعني انقضتم فسجدتم ولذلك كان الانقيات الانقيات كان ظاهرا جدا عندما هددهم تحديدا قويا وقال لو قطعنا أذيكم ومع ذلك قالوا لن نغصرك على مدئانا من البينات والذي فطرنا آمنتم له آمنتم به نعم فهنا قال وأصلي في يمينك تلقف ما صنعه إنما صنعه كيد سحر كيد سحر ما رأيت سعيد ما أدري ما بي, ما بي أنا سمحني والله أنا جبلة فيها تنزف دما وتتعبني جدا سضاعه فسمحني ممكن ما كنش قراء ما أكثر من واحد عتبنا هو الآن قال هل قرأت الكتابات لا تقرأ فأنا أعتذف أنا أستعب هو الذي حقنا متعب جدا فأعتذر أعتذر لو ما قرأت كلام إخوة جيد لكن الحمد لله أن الإجابة عندكم هذا يسعدني نعم قال ورقنا ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى نعم فوقي السحرة سجدا قالوا أمننا برب هارونا وموسى وهذا إمام كانت ترجمة له بتمام الاتحاد قالوا أمننا برب هارونا وموسى قالوا أمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة انظرنا إلى تلبيس الطغاة الكفرة في هذا الباب هذا تلبيس عجيب جدا يقول يقول السحرة إنه لكبيركم وهو يعلم يقينا بأن موسى عليه السلام لن يجتمع معهم بحال من الأحوال يعلم يقينا بأنه لم يجتمع معهم بحال من الأحوال قد يقال لا هو اجتمع معهم لأنه يقال بأن موسى أقض أكثر من أربعين من بني إسرائيل وأجبرهم على تعليم السحر وهؤلاء آمنوا من عليه السلام لكن في حقيقة الأمر بأن فرعون قد استيقن من صحة من صحة كلام موسى عليه السلام واستيقن من الحق الذي جاء به موسى وأن هذه الآية من الله جلالك العلاب لكنه كما قلنا للسلطان واتباع الهوى هبدد ثم بعد ذلك أراد ألا يضيع العم عن تحت يده فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السح قال كبيركم فكذب في ذلك وقال بأن الرئيس المعلم هو موسى عليه السلام رئيسكم المعلم هو موسى عليه السلام هو رئيس هؤلاء الكهنة والسحرة ويعلم كل حاشية سرعون بأنهم كذاب وهم كذب. وهذه دلالة وضحة جدا على أنهم تواطئوا على الكفر وعلى الجحود من أجل السلطان وقلنا دائما بأن الله إذا أراد هلاك أمير جعل له وزير شر لا يسمع له بحال الأحوال ولا يعينه ولا يذكره بل يتواصع معه على على كل شر وبلية قال قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر بعدما أمنوا حتى يقلل من قيمة هذه المعجزة البهرة أمام العامة لأنه كان اجتماع الجميع يوم الزينة في ضحى والأمر في وضح النهار لا التباس فيه بحال الأحوال فلبت عليهم معنويا فلبت عليهم بقوله إنه لكبيركم الذي علمكم استحرفة لأقطعنا أيديكم الآخر التهديد إذن ابتداء أن ألسق الطهمة بموسى عليه السلام وشكك في نوايا هؤلاء ثم بعد ذلك هدد بقوته وجبروته وغطرسته وهنا كانت المفاجأة الكبرى بأنهم أظهروا الإيمان والجلد والصبر لما علموا أن الحق مع موسى عليه السلام قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون أو قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم مشلح فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخ قال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وهذا هو الذي يقوى عليه ويتقوى عليه وكما قلنا دائما يقوى أهل الطغاة على البدن لا على الروح فالقلب لا يملكه أحد قط لذلك فإن علماء الذين قالوا بأن الإكراه معتبر فإن الإكراه ليس على القلوب لا يمكن للإكراه أن يصل إلى القلب ولكن على على البدن فلما قال لو قطعنا أجيكم وأرجو لكم من خلاف صبروا قال ولأصلبنكم في جزوع النقل وهنا في جزوع النقل كما قال علماءنا على التناوب في هنا بمعنى على لأنه لم يشق النقل ويضع, ويضع هؤلاء فيه المعنى على عليه وهذا أيضا يستدل فيها علماء العقائص على أن قول الله عزيز ع nutr22 من في السماء أي أأمنتم من على السماء أي أأمنتم من على السماء في هنا بمعنى على وإلا فالسماء ليست الظرفا ليست السماء تقل أو تزل سبحانه العزيز عدد هو العلي الكبير والله فوق السماء ويعلم ما أنتم, ما أنتم عليه ففي هنا بمعنى علي في هنا بمعنى, بمعنى علي كما قال الله عزيز ع signed تمشو في مناكبها كذا كما في مناكبها فهذه دلاله واضحه جدا على ان في هنا بمعنى بمعنى على في بمعنى, بمعنى على فيكون معنى على امنتم من في السماء من من على السماء قال فوالقيص صحب سجدا قالوا امننا برب هارون فيها أنه لا ايمان إلا بعمل استدل بهذه الايات على انه لا ايمان إلا الا بعمل ولا يصح ان يقال هناك ايمان دون عمل بحال من الاحوال هذه دلاله واضحه جدا على منهج أهل السنة والجماعة على أن, الإيمان أن العمل من الإيمان وأن العمل شرط شرط صحة في الإيمان سواء كنا العمل ركن أو شرط صحة فهذا منهج أهل السنة والجماعة وهذا نقل عليه إجماع الشفائي والثوري وابن أعين وغير هؤلاء ونقل الإمام البخاري على أن العمل من الإيمان ألف, ألف من من علماء الأمة من المحدثين كما قال الإمام لابد أن نخود بأن الإيمان إن ذعم أحد بالإيمان دون دون العمل فهذا قول مخرج على أقوال المرجعة من قال بأن العمل هو من الإيمان وهذا على الأقل حاسى كلامها لسؤلاء الجماعة لكن إذا قال أنه شرط كمال هذا مخرج على أو نتيجة وثمرة لمنهج المرجعة المعنى أنه لو قال لا إله إلا الله ولم يعمل أي خير يكون من أهل الجنة بعيد هذا وليس و و و معهم في ذلك إلا قول فيقفض الله القبضة فيقفض من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قد وفي قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا كله ليس محكم حوال محتمل كله محتمل وانت تشوف المحكمات كما يقول الله على أن لدينا منه عامل بالصالحات وقضت هنا طبعا نميع من خلال هذه لاشت على بابها بحال من أحوال لاشت على بابها فلذلك نقول بأن مسألة أن الإيمان قد يخلو من العمل ويكون المرء على الاسلام وتكون له النجات بعد ذلك إن عذب هذا كلام كلام مجاه هذا كلام باطل ليس من كلام السنه والجماعه يعني الله عز خلقه للعمل ولا يعمل ففكيف كيف كيف بها في هذه المساله ولذلك كانت منتميه في الفتاوى يقول يعني هذا قول ظاهر منتميه في الفتاوى يقول كما معنى القول ليس النص يقول يعني من, من أيقن بأن الله جل في علاه خلقه أن الله جل في علاه خلقه للعبادة فلم يجد لله سجدا فلم يسجد لله سجدا ولم يتصدق ولم يطوف بالبيت مره فيدعم ايمانا ليس هذا بمؤمن <تصفيق> ليس هذا المم. وهذا قول المجاهد حقا هذا قول المجاهد من قال بان من امن وعمل خيرا قط يكون ما له الى الجنة؟ هذا ليس من قول اهل السنه والجماعه هذا غريب عن قول اهل السنه وجماعة. والجماعه السنة يقولون ان قول الايمان قول وعمل وهم يقولون الذين يقول ذلك من المعاصرين يقول إيمان قول وعمل والحق بأنه عشان أكون منصف أن ابن المبارد قال ما أن من قال الإيمان قول عمل فقد بريع من الإرجاء لكن نحن نقول هذا قول مخرج على, على تأصيلاتهم لأنه لا يمكن الإيمان إلا أن يترجم وهذا كله كما قلنا لما حدث مع السحرة آمنوا وترجم الإيمان ورجاء كهم شوف انظرنا الذي كان لهم بعد العمل عندما سجدوا لله جل فعلا آمنوا فلما آمنوا انقاضوا ولما انقاضوا عملوا فارجموا ما كان تضيقا بالقلب إلى فعل الجوالح إلى فعل الجوالح قال فوقها الصحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قال قالوا آمنا برب هارون وموسى أيضا فيها دلالة وضحة جدا على أن الواو العاطفة أن هذه الواو لا تدل على الترتيب خلاف الشفعية الشفعي فالشفعية يرى أن الواو دمت بمتاح موسى أفضل من هرون وهذا إجماع موسى أفضل من هرون وهذا إجماع فلذلك نقول هنا في قول الفنقية السعود صنعظة وإلى ميل 보니까 قال برب هرون وموسى بأن الواو هنا ليست هي الواو ترتيبية ليست الواو ترتيبية ولأن موسى بالإجماع أفضل, أفضل من هرون فلا أمنتم له قبل أن أذنكم إنه لكبيركم الذي علمكم أمن أم أقطعنا للرحمة هو يرى بأن السلام فعل ذلك وفرعون أيضا قال إني أخاف أن يبدل دينكم على موسى أو يظهر أخي الأرض الفساد موسى عليه السلام الذي سيظهر في الأرض الفساد الجارك قال, قال إنه لكبيركم الذي علمكم السلح فلا أقطعن عيديكم ورجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع ولا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أعوذ بالله, أعوذ بالله قال لتعلمن أينا يقارن نفسه بربه ثلاث أدا يعني كأنه يقول أينا أشد عذابا أنا أم أم رب موسي أعوذ بالله من أعوذ بالله أعوذ بالله من أعوذ بالله وهذه ليست عليه ببعيد لأنه قد تجرع على الله عندما قال انا ربكم الأعلى قال ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى يعني وأدوا سبحانه ربي العظيم هم كانوا أبقى لأنهم رأوا منازلهم في الجنة قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات وهذه من الصحرة ثق وعمق علم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من بينات يعني ما رأيناه حق وإنها معجزة خالدا باهرة قاهرة ونحن نؤمن بها قالوا لن نؤثرك على هذه الحقيقة إننا أعلم الناس بالسح وأنه ليس بالسح فلذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقد ما يعني لن على هذه الآية العظيمة ولن نؤثرك, على, ما على, ولن نؤثرك على, على ربنا جل في علا ولن نؤثرك على, على من خطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الدلالات الواضحة وهذه الدلالات يقصد بها اليد اليد التي ضمها فصارت ضيضاء نقية لا شوب فيها والعصر انقلبت حيا وأكلت تلعب كل ما أتوا قال لن نترك على ما دعنا من البينات والذي فطرنا ولن نترك على الذي فطرنا فقد ما أنتقاد وهذه مسألة نقف عندها طويلة تكون في الدرس القادم إن شاء الله نعلم أن من ثبثت العقيدة في قلبه باع الدنيا بأسرع من أجل عقيدته وما تحرك إلا بعقيدة الأ... وتحمل الآلام وباع الغالي والنفيس من أجل نصرة معتقد وإن كان الاعتقاد حق لما تراه إلا شامخا عزيزا راسخا كالجبل الأشم وهذا أصل أصيل هذا حق هذا أصل أصيل وهذه لا تكون إلا لمن عمر الله قلبه بالإيمان يصل إليه خلص كل المعاناة تكون تزول عند طالب الحق بحق فإنه يصل إليه لابد إذن من كان طالبا الحقي فلابد أن يبحث عنه وإن بحث عنه أخذ بالأذباب أذباب البحث سيصل إليه وإن كان صادق الطلب حقا فإن الله يوصله إلى هذا الحق هذه فائدة السبعة نعم لو فيها ثلاث فضل فيها ها